ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بصيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ أُخْرَىٰ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرسول, الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا لن يظلم الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار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 اِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْهَا فَاشْتِفُمْ تَبْخُلُوا وَيُصْرِجْ أَرْذَلَكُمْ هَا أَأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعَوْنَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ كُنْتُمْ يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتوالى استبد القوم غيرهم ثم لا يكونوا.